ولقد رسلنا من قبرك في شيع الأولين وما يبتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب الأجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا كَمَا نَظَرْتَ بِنَا وَلَا بَلْ نَحْنُ نَظُرُ نَسْهُوا وَرَغَبَ اللهُ سَلَامًا قَدْرِكَ كَانُوا كَذَلِكَ